بما آتاه من الحكمه وفصل الخطاب وعلى اله وصحبه الالوها والالباب اما بعد الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبقه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا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 من أراد أن يدخل في حرب مع ربه من أراد أن يبارد ربه في السماح فيتعمل فيها يلحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثير يجب على كل من عمل باستباره أن يتعلم أحكام البيع والسرعة محمد قال إن التبار هو التبار فقال رجل لرسول الله الا قد احل الله البيع وحرم الربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكنهم يحلفون فيعزمون ويحدثون فيكذبون من قال قال الله وقال رسوله يحاربه مره لا تحارب ولا الربا لا يحارب من يقول قال الله وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبراد ويحارب كنا نريد ان ننتصر كيف ننتصر كيف تعقل اذكروا يا محمد اذكروا يا رجال الاسلام ان الامه قد انتصرت نصرا وعذرا ان الامه قد انتصرت على العالم كلها كذا سمعت عن الناس ان دوله القطر زازت زازت بان مساق العالم بفضل النسوب من انتصار العظيم في الفند الرابط ترك العالم سنة 2022 هيتحمل في تكفى من دول كان العالم احنا <تصفيق> بنسميها اين كلامنا او عنا وعاتنا اين من هذه البركه العظيمه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 وتركنا على النحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا أماها ولا يتبعها إلا كل منيب ثالث فصليات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته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 اما بعد ايها الاخوه الأحبة الكرام لازلنا حضراتكم في السلسله التي بدانا فيها بعنوان الثلاث المهلكات الزنا والربا وشرب الخمر وقد تكلمنا في تسع خطب ماضيه عن جريمه الزنا وأسبابها التي توصل الى هذه الجريمه نسأل الله أن يطهر بيوت المسلمين منها آمين يا رب العالمين وأن يرزق الأمة العزة والطهارة والنقاء ثم تتلمنا في حفتين ماضيتين وقد بدأنا في الجريمة الثانية في جريمة الربا وتتلمنا الحبة الأولى منهما عن الأسباب التي توصل الإنسان إلى الرزق الحلال وقلنا إذا أراد الإنسان أن يستغني بالحلال عن الحرام فعليه بأربعة أسباب قلنا السبب الأول أن تؤمن بالقضاء والقدر السبب الثاني أن ترضى بما قسم الله لك السبب الثالث ان تبتعد عن السبهات اذا قال لك انسان هذا حلال وقال لك الاخر هذا حرام وسكت في الامر فاذا اردت ان تبتعد عن الحرام فتوكل وجه الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقال الحلال بين والحرام بين بينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام السبب الرابع الذي يغنيك عن الحرام ان تبحث عن اسباب الرزق الحلال فانك حتى تعيش بين الناس لا بد وان يكون لك مصدر من الحلال اذا لابد ان تبحث عن الرزق في ابوابه التي شرعها الله تبارك وتعالى لك فتبحث عن عمل يغنيك ولو كان قليلا فإن الدنيا لا تحتاج الى كثره انما يكفي الانسان من الدنيا ما يكفيه من قوت لان الدنيا زائله لا محاله وسوف تتركها عاجلا او اجلا وان الكثره لن تنفعك امام الله يوم القيامه ان كثره الاموال وكثره العيال لن تنفعك امام الله يوم القيامه ان ما ينفعك امام الله ما قدمته من عمل صالح فهو الذي ينفعك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ثم تكلمنا في الحبه في الماضيه عن فضل الرزق الحلال وعن فضل لقمه الحلال وقلنا ان الذي يعيش على الحلال شبيه بالانبياء والمؤمنين، شبيه بالمؤمنين معه كنز من كنوز الدنيا الحقيقي ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ان من اكتفى بالحلال عن الحرام كان مستجاب الدعوه في الحديث الذي في سنبه مقال افذ مطعمتا تكن مستجاب الدعوه واستند وان كان ضعيفا الا ان له سواهد سيسعد له قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كل من يا ايها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا إن بما تعملون عنهم وقال يا أيها الذين آمنوا قلوا من سيدات ما رزقناكم واذكروا الله إن كنتم إياه وتعبدون ثم بكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعش أغبرا يمد يديه إلى السماء وهذا هو الساهد للحديث الثابت يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يتذلل من الكريم يتذلل من المال يتذلل من يتذلل من بيده ملكوت السماوات والأرض والله اكرم من أن يربى يدي عبده كبرا خائبه سيء لكن انظروا إلى الجريمة التي هذا العدل والتي منعته وحرمته من استجابه الدعاء له ثم ذكر الرجل أسعف أكبر يمد يديه للسماء يقول يا رب يا رأى ومطعمه حرام ومطعمه حرام ونزربه حرام ونلبسه حرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجاب لجانب إذن شبيه بالانبياء شبيه بالمرتلين شبيه من المؤمنين من المتقين من المستحيين من الذين استحوا من الله رب العالمين مستجاب الدعوه فغد له النبي محمد صلى الله عليه وسلم بانه من اهل الجنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل في سنته من عمل في سنته من عمل في, من, عمل في من اكل طيبا وعمل في سنته وعمل الناس وحقا دخل الجنه من اكل طيبا من أكل طيبا وعمل في سنته انتار على سنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأن من الناس درائقه أي سروره أسمه دخل الجنة فهذه شهادة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أسم الحلال وكتفى به عن الحرام فهو من أهل الجنة أما المغضوب عليه أما المغضوب عليه أما المثوق عليه أما المغضوب عليه أما الظالم لنفسه الظالم لنفسه الظالم لنفسه الظالم لنفسه الظالم لدوجته الظالم لأبنائه وبناته الذي يأكل الحرام الذي يستثر من الحرام فهذا ليس الدعوة. إن قال يا رب، إن قال يا رب لا يبتديب الله نعوك إن قال لبيت اللهم لبيت يقال له لا لبيت ولا فعضيك ارجع فان حزك مردود عليك لا تستجاب له جعله ولا يرفع له عمل من السماء لهم عمل لا ترفع له أسلام ولا يرفع له خلاف ولا يقبل منه حج ولا تقبل منه أمه ولا يستجاب له دعاء ولا ينبه له نداء ولا رزاء لأنه ملأ بطنه من نقمة الحرام احذروا عباد الله احذروا عباد الله من نقمة الحرام بكل أنواعها وعليكم بنقبه الحلال هذه الخطبه الثالثه من البريمه الثانيه ونحن في الخطبه الثانيه عشر بنسيئه الله عز وجل من هذه الثالثه وقبل ان ندخل على الربا في الخطبه القادمه لنتكلم عن هذه الزينه دفعه لا بد ان نتكلم عن بعض انواع الضيوع المحرمه التي انتشرت بين امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لان الامه قد تسرت من الحرام جدا ملات الامه بان من الحرام وقل من الناس من يكتفي بالحلال عن الحرام وسبق فينا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما معناه في الحديث وهو صحيح يأتي على الناس في ثمان لا يدالي المرء ما أخذ أمن الحلال أمن الحرام يعني الرسول بولا حيدي على أميك دمى النجل ستدور الرزق ده مين اللي بجينه بياخذ البوطة حتى لو لا يترقه أمعينك والنك الحمد لله رزق أمعيني الله ينك الحمد يا رجل من الجش من عدم اقامه الصلاه من عدم أداء العمل من النصب والاحتيال من السرقه من التزوير من التزوير من التزيير من الظلم والبطان من العدوه والله لن يغفر والله لن يغفر والله لن يغفر ابدا لن يغفر بالارض لن يغفر بالارض ولا بالسماء من كم تكره اجرته تقابله ماذا تكون امتك اسلمها على كل والعدوان والجسد والتبويل والحرام والنص والإحيال لا تكون الحرام. لن تتصر هذه الامة ولن تعد. لن تكون لها سرادة بين الامن. ستظل امتا حصورة دليلة مهينة. في ذات بالاقنام وفضراب ما دامت الامة تستحل ما حرم الله عز وجل. ان الله لا يمكن امتا. من نقمة الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبال المرء ما اخذ امين الخنال امين الحرام؟ يشبه مش شكله يعيز التنجى السعفة انا لانا عنده تنجى عشرين ادب وعنده غد من أطلاقك وعنده أوليس عارف آه وعنده آه ينام على الحرير وينام على كذا وإنه يأكل كذا ويأترب كذا ويركب السيارة الفاخرة ويفكن الإمارة ويفكن القطر المثير لا أهم كل ذلك اتوضت الوجوه من نحنة الحرار من كثير ونجرب كثير ونلجف حلوه ومية ونبوضه أكل وفر ومع ذلك سجد السلام تجد وضوها من عدل الحرام تحمل سفقة من الفحم ان الحرام يسود الوجود ان الحرب يتوض الوجود ويخرب البيوت العامرة كما اخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الناس الطيبين بتاعي يام زبان ابو يا وابوك وذات وذات الناس الطيبين ما كانوش بانكال نغم ما كانوش بلاه الثاني والنبت بالنبيه ما كانوش بالجيس الثاني انما كانوا بيقوموا يصلوا فجر الزمان وكان صحتهم حلوه وكان الدين بارك في كل حال لان فطرتهم كانت سليمه وقلوبهم كانت مظبوطه ولقمتهم كانت حلالا فكانت وجوههم نضيهه وقلوبهم طاهره وحياتهم طيبه بسبب انهم كانوا يكتفون بالحلال عن الحرام الكلام كثير وفي هذا اليوم بمشيئه الله عز وجل سنتكلم عن بعض الأمور فنتكلم عن بعض أنواع البيوع قبل أن ندخل في الحبرة القادمة ونتكلم عن دريمة الزينة التي هي من أضعف الجرائم بعد القفل بالله سبحانه وتعالى من أضعف الجرائم ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمن من لم يأكل الربا أو صادقا غباره أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني رسول يقول هذه زبا كل الناس ستقل من الربا. انا بما ستقل عنه. اني سيكون الربا. هيتنسك من غبار الربا. لان الحياة العامة. الحياة العامة مليئة بالربا. مليئة بالربا. فواهي الثلوط فضاء فضاء معاملات رباوية. فلا حول ولا قوة الا بالله العليم عزيز. والناس عايزة تحيثوا وخلاص ما هي بهم حيثة او قضيحة. اذا كنا نأكلوا من الحراحة. لا بد أن تبحث عن نجر رأسك كما جاءنا سيدنا ابن أبي بكر رضي الله عنه. النسالة الأولى سنتكلم عن عدة نسور على سبيل الإختصار إذا أو النسالة من فرق بين الربا والذن. متوحد خم ذلك معال. قال ربنا صبرك وتعالى ذلك سبعنا قالوا إنما البيعون مثل الربا. قالوا قالوا هذا عندما قالوا ذلك بانهم قالوا انما البيع بصره الربا قال ربنا يا يفعل واحل الله البيعات وحرم الربا أحل الله البيع فالبيع حلال والبيع كما قال العلماء نقل ملك بعوض على الوجه الذي ادونه البيع فلوس بسلعه بالمعنى البلد كده في عند فالناغي هذا الهتمام في الثالث هذا الهتمام إنما الربا فلوس بثلاث فلوس كما قال العلماء الزائع نقل ملك بعوض ملك السلعه والعوض هو المال على الوضع المعدون فيه أي على الطريقة الشرعية التي حددها ربنا وطيّنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والربا حرام الربا حرب على الله ورسوله من اراد ان يدخل في حرب مع ربه من اراد ان يمارس ربه في السماء فل يتعامل بالربا ونحن اليوم مكاتب الربا مفتوحه على من امام الناس مكاسب الربا مفتوحة على من امام الناس من اراد ان يتعامل بالربا علنا علنا بيانا جهرا نهارا امام الناس فلا حرج لا باس مفرح له مضاح له لا حرج عليه ولا حول ربما بل أين زمن هذا أي زمن هذا أي زمن هذا من قال قال الله وقال رسوله يحارب والرسوسة لا تحارب وفاجر الرب لا يحارب ومن نبيه الخمر لا يحارب ومن يقول قال الله وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبرد ويحارب متى نريد ان ننتصر كيف ننتصر فتعز الامه ثم العجب العزاب سامحوني سامحوني ايها النقوه لاحبه الكرام فالامه مشغوله بمباريات الكره يا بالازار هذه سمعت خبرا على الجزيره على قناه الجزيره من ان الامه كلها منكسره هكذا يقولون الامه انتصرت الامه خافت استمعوا الأمة محمد يا رجال الاسلام ان الامه قد انتصرت نصرا واعظرا ان الامه قد انتصرت على العالم كلها هذا سمعت على قناه الجزيره ما هذا النصر ما هذا النصر ما هذا النصر هل حرر مسجد النبي محمد هل حرر مسر رسول الله هل انتزعنا الارض المقدسه من يد الخائنين اليهود القذر ما ذكرت اي نصر وما هو النصر الذي حمل الامه سمعت عن النصر ان دوله قطر فازت فازت بان كاس العالم بفضل ما من انتصار العظيم في سنتهي الربيع كره العالم سنه ال 2022 هيتعمل في قطر اهناء يا امه محمد ابشر فقد اتحدت الامه وانتصرت وعزت ورجعت راسها واذا رايت السفهاء إذا رأيتك فهاء من القول الذين لا حكم لهم ولا دين ولا خلق ولا أمنة ولا ترامة إذا رأيتهم يتحدثون عن فوج قطر لأن يعقد ثات العالم عند هذه ثلاثة قبل إثناثر ثاني فتبوت أديان ويأين ويخلق أديان في, في خلال هذه الضطرة إذا سنعتهم يتكلمون كانهم يتكلمون عن تحرير المسجد الاقصى نطق النبي صلى الله عليه وسلم انه الظلم انه الهوان مانعوني ان كنت اتكلم بهذه الطريقه فهذا هو الواقع لابد ان تستيقظ الامه من غفلتها فالامل في شباب الامه ان انا اقيم الشباب والاباء والامهات والاخوات والفتوات والرجال الامل فيكم يا عباد الله لابد تتوهموا شيئا لابد بد ان نعلم ان النصر ليس في الكره ولا في الازياء ولا في المسلسلات انهم يرون إن هذا تخطيط سهيل مسهيل انه تخطيط يهودي تخطيط فاشل لكي يسدل الامه بالازلام لكي يسدل الامه بالمباريات لكي يسدل الامه بكاس العالم ونحن اذله دنيا العالم يتغلون بسأس العالم ونحن أذمة بين العالم لا رأي لنا ولا كرام يعرفنا المثال بين البيع والربا. المسألة الثانية الله تبارك وتعالى أمرنا نتواحد الواحد الله عز وجل أمرنا بأن نشهد على البيع والأفضل والأفضل أن تكتب كما قال ربنا سبحانه وتعالى واشهدها اذا تبايعتم وقال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تباينتم بدين الى اجل مسلم فاكتبوه كثير من الناس يخالف اوامر الله تبارك وتعالى بثقته في اخيه واذا كان ربنا تبارك وتعالى قد امر نبيه محمدا وصحابه الرسول الكرام بالاجهاد على البيع وبالقتاله خسر خسر أن نخالف الإنسان ضمير أو أن نجد أو أن نأكل حتى حديث في زمننا من اولى أولاد الأدمى التي خربت فيها الطائر وضاعت فيها الزمن ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى لو كان فوق حتى لو كان فوق شهد وصف لأن المفتش لكي أن عيانتك من دعمك استجاد والخيال السد عن الحد ما نعديك سمت في الزمن بتاعنا متقوليش اصل يا عم الحج ده راجل امامه خطيب اصل راجل سني اصل راجل منتحن اصل راجل طيب اصل راجل تصلي في بر الجماعه اصل تصلي في الصرف الاول امام لا تقول هذا فانك لا تدري ماذا يحدث فان, ما فإن زماننا علم الناس الغدر والخيانه او سامحوني فالزمان الزمان لم يعلم احدا شيئا ولكن الناس فليس العيب في الزمان انما العيب في الناس نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا فنحن العيب كلنا نحن الذين علمنا بعضا السر والفساد ولا علم ولا كاف إلا بالله العلي العظيم فاسهلوا اذا تبايا لا ايها الذين امنوا اذا تباينتم ببين الى اجل مثمر فاكتبوه لانه دين الحفاظ على الحكمه عشان انت يغير دمير ما يغيرت ضميرك يقول انت دام حقك ودام حق اولادك من بعدك انظروا الى عدمة الاسلام انظروا الى روعته انظروا الى زمانه والمسألة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا ان الانسان اذا وزن لأخير ان يتق الله بالوزن قال ربنا تبارك وتعالى واوكل كيلا إذا, اذا كنتم لزموا بالقصص المتقله واوكل كيلا اذا كنتم لما تبي تنجم بره او خمس او شعير او ارض او دقيق او اي سلعه يجب عليك ان تتقي الله فان كان المشتري ما يراك فان رب العالمين يراك الله عز وجل يراك اللهم صالح عليك ويمن المتفسدين الذين إذا قالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أودنوهم يخترون ألا يظن أولئك أنهم نبعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إن كان هذا لا يراك فإن الله يراك فلا نمتج من الناس اتق الله بوزنه اتق الله بوزنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يزن بالأجر واحد وعز على نزال يدين بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرجلك يضفح العدل إن كيف تعب Italia 1975 لو إنت عيدي لأنه 8 يرفضح الكبة 18fe لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يزن بالأجر فقال له ذنو أرجح ذنو أرجح يعني انكثث مين سمين سوين لكن العدل ان كانت سفى مين سفى فهذا عدل مثلين عدل بعض ان جدت من جهتك فهذا احتياط النفس فان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا رحم الله رجلا سمحا اذا داع واذا اشترع متاعه رحم الله رجلاً سمعاً إذا باعاً وإذا اشترع وإذا اكتبع لما يبيع يخلّ من نحيوته ولما يشتري يخلّ من نحيوته ولما يكتبع يعني يطلب حاقص ويطلب مبلو خانتين ودعد الله اللي قدامه مبلوء من عهل كان لربعين خلاف يا عم يتوصلنا على الله وقد ربعين ينزد العسر بوجه الله كبارة وفعال وكذلك لم هذا لمن له الحق وفقط وممكن يكون من البائع نفسه او من يعطي الحق لغيره انا واخد منا الدين واخد منا سأل وانا لن اتفت معك على كي فلما درجع الحقوق ارجع لك الحقوق وزيادة قديت الحقوق وزيادة يعني ممكن انت يبقى ليك خمتين وتأخذ ربعين والتي بالباق الله وممكن ان يبقى لي ايه تسعمية وثمية لوجه الله تبارك وتعالى وممكن لما جبنيه أجل وزيادة كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان لن سيدنا جادر رضي الله عنه حق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضاه النبي صلى الله عليه وسلم وزاده بس تخلي ده لسه إجاده ويجاده نفلق تفئي مع بعض إن من ألف هيرجع بإيه بألف عشر أو بألف منه ده دي حاجة في بإيه شكر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم من باب حسن القضاء، من باب حسن القضاء، وليس من بعد الربا، لأن الربا استفاد أنت عارف بين الناس لكن هم لا كانوا من تسئين ولا كان معروفين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يأخذوا شيئا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون رحم الله رجلا سمحا إذا باعا وإذا سوى وإذا يحف وإذا قدر عايزين المعاملات الطير أدينوا المعاملة وعباد الله نريد أن نتعامل بالإسلام يريد ان تعود العلاقة بيننا سمطانك بل مساعدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايزين نجدنا من شغن الغضاء اللي طاير حدا بالهفر واللي طاير حدا بيكله واللي طاير حدا بيخافه واللي يقول يبحث على أخوه يبحث عليه واللي يقول يكل المواريس يأكل ولا حول ولا فاش إلا بالله العلي العظيم لماذا كل هذا؟ من أجل أي شيء؟ من أجل أي شيء؟ لماذا نزعله هذا؟ ما الذي ستأخذه من تنيا عكا ما هل الدنيا تستحق منه أن نفعل هكذا من أجلها أنا بحجة قوي أشد الحكم لما لأي اثنين إخوات ولا ثلاث إخوات ولا أربع إخوات ما بيتكونش جنء بعض إخوات من أم وقب يديد واحد من جد واحد ما بيتكونش جنء بعض ما بيأكونش جنء بعض بيأكل البعض جو سمك ما هو ده بالله بالله حدث أخوك اخوك من امك وابوك لا حول ولا قوه الا بالله ان لم تصدق بجمال فمن يقف بجمال إن لم تصدق معه فمن يقف معه مسقطه مني بيتي للناس انت سر دفيه بدون مسواك في للناس يحترم الناس وان سبيل في تلاقي ده سيدي ده السكين يده سيدي ده المطوح يده سيدي ده الفات وهذا يذكر وهذا وهذا يحفظ على هذا وهذا يريد أن يفتل هذا أنا بحفظة الأراضي بطلع النوم من حين أساس وتأثنها النجلة في النجلة في النجينة. لماذا؟ لماذا قال بعض الصالحين بعض الصالحين بيقول والله متى أحد الواحد عدى انت أعرف احنا عايشين ازاي القلب بيسا فتعوا بحضا لما يجي لي واحد يابكي يجيب واحد يابسل. يأبسل يأبسل يأبسل ان اخواته مش عايزين يجيبه زمئته يأتي سارع يأتي سارع يأتي بك الله خوف للناس بانك لو عندك عضى واحدة لو كنت رجلا طفياً لك تنفح بينك وبين اخيك من لو ونكرت عضى واحدة تأمن في فارد الله ما ما نضيفه رحب الله أنت الذي تعين وتساعده أنت منك وأكراً يا عبد الله بعض الصالحين يقول والله اسمعوا يا عبادة لا حتى تعلموا من صرحة دلمنا ودلم الثالحين وقل إني والله إني لأضع النقمة في ثمئتي ونخلي دلك أخوص الله نسخيه من الموضوع لا فيش ناسة ولا حقا نجلس من بطن واحد مش مكتونين من من دم واحد ومن ندم واحد ومن عروف واحدة لا ده أخوص الله يقول والله اسمع اسمع حتى تتحذر قالوا إني لأضع النقمة في ثمئتي ساشعر بحلاوتها في حلقه بحط المؤمن حلك اقوله بحط الطعمها بيجري لهم شوفوا انظروا الى هذا الكلام طبعا مفكرا ان الناس دول مزينه جم... من على الأمر ولا دول مستنى السبعه ولا ناس واح من مين ولا ناس خير من مين ولا ايه دول طبعهم ايه لا انهم اتبعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لو احنا عملنا كده هنسعى ليس انا بنا محاتم ولا مساتل ما واحدة في واحد عايش في سكينه يا اخويا ما فيش واحد انام مليء بالجد والحق يا اخويا اننا نحب بعضنا على بعض فيقاتل بعضنا بعضا وياكل بعضنا بعضا قال ربنا ولا ينصرنا الله من ينصره وقال ربنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا الذين كفروا تفاعس لهم تفاعس لهم واضل احد لهم يا اخوانا عاد يا بقول من هذا المكان عاد كل اثنين وكل ثلاثه وكل اربعه وكل خمسه اخوات من أم وابي يحلوا مشاكلهم والمغني فين الفقير والقوي فين الضعيف واللي معاه يصير المم... اللي ما ياللي معاه يصير المم... اللي من معه عاد لما اخو في بيعن العضله يديني لما اخو في لا ودون يا الله أين قلابنا؟ فمن سألنا عبده الله؟ أين قلابنا؟ أين عباداتنا؟ أين دعوتنا لله صبراً وصعاناً؟ إنا مغزلة! إنا مغزلة! ما هذا لله العظيم تحدث؟ عار لله عار! ما تخليت عبد يسمع به؟ ما تخليت من سائلاً تفرج عنه؟ إن القلب يتكبر. سامحوني ان كنت اتكلم بهذه الطريقه فانا اقول واكرر انا بتكلم من اللي بتكلم من أنا بسمعه من الناس بتكلم من اللي بشوفه قدام عيني واحد يجي يقول عبد الله ليه عبد الله ده مين واحد يجي عبد الله ليه لماذا من إخوانه من اقواته ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لابد أن ان من رسول الله صلى الله عليه وسلم المساله الرابعة وجب قال العلماء يجب على كل من عمل بالتجاره اللي يعمل بالتجاره يجب عليه يجب على كل من عمل بالتجاره ان يتحل ان يتعلم ان يتعلم احكام البيع والشراء قال سيدنا عمر سيدنا عمر رضي الله عنه كان يمر بالأسواق ويأتي على التجار يجيب التجار الجاهل ان هم ما بيعرفوش بيع ولا يستروا على سنه النبي محمد ويضربهم بالدرة بالعطائف ويقول لا يبيع في سوقنا إلا من بذكر وإلا أكل الربا شاء أم أبا يعني يقول للتجار إيه اللي يباعم تليه هنا في السوق لابد يكون عارف الحلال من الحرام إنت لو تفتح بقالة لو تفتح تجارة لو تبقى تجارة لو تبقى تجارة, لو تبقى تجارة أي شيء حلال يبقى لابد تتعلم البوح والشريء تروح لي شيئا تقول لك كده أنواع البيع الحلال وأنواع البيع الحرام وعمل ايه ما نعمل شيئا عشان تعرف تبيع وتشتري وساكل بؤم حلال وام ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في لئويتك نسأل الله مباركا للعسلمين أجمعين أمين ربنا سيد عمر قل لا يبيع في سوقنا إما من بفق وإلا أكل الربا جاء أم أدا المسألة الخامسة حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان على بيع أخي او ان يشتري على شراء اخيه يعني واحد جاي وانا جاي فواحد الله واحد, واحد جاي واشترى مني السلعه واتفقت معاه واديتها له ب10 ما ينفعش تدر ثمن تدر ثمن يجي المشتري يقول له انت خدتها بكام؟ هو خدتها ب10 انا رجعها له ونهدلك هذا من البيع على البيع وهذا كله حرام حرم النبي صلى الله عليه وسلم البيع على البيع والسراء على السراء انا بأسها بعشر يقول واحد يجيني يشتري تاني يقول ايه انا هستراه منك بخمصاتر هستراه منك بعشرين هذا بيع على البيع وسراء على السراء وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة على الخطبة قال النبي لا يدع احدكم على بيع يا اخي لا يبيع احدكم على بيته بدما اخوك التراهس خلطنا في التراهس بدما اخوك باع ما في على بيته بدما اخوك راح خطب واحده وتكلم عليه ما ينفع ان انت تعتاد على اهله متر تختبه ان بعد ما تعرف ان الموضوع ما خلص العروسه ثبت لان كنت لو رح. لو رح وكل انت لو رحت لو رحت وهو راح لخطبها كل حاجه وجاب لها دهب ذهب انت تقول ده ذهب ب وبعد ذلك هو وضفت بخمصوية انت وضفت بألفين وهو عنده شأة عصير انت عندك شأة خمس قوة هيقوم هم هيترددن وهيقوم بخوف وهيترد خطر وأنت السبب وهذا ما يرضي الله سبحانه وتعالى المثالة السابقة من المسائل الثماني أنه نهى الشرع عن الحلف عن الحلف عن كثرة الحلف من التبقى وده عمر من كثرة ألف لدرجه ان بعضهم تسجلك على ربنا صلى على الحديث محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه بص يا ابو انا رحت السوق وقبل ما رحت قلت علي الصلاه ما اعله صلاه يا ابو بكر ايه يا ابو ايه ده ما هذا اتلعب على الله رب العالمين اتلعب بفرع الله لا تتخذوا بفرع الله بكلام النبي وبكلام ربنا وبكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انك على ترى ما يعلو طلاق ولك والله ما يعني طلب ليه انتوا عارفين مني من يعلو الطلب ثاني المجنون فهل من يقول هذا يرضى نفسه ان يكون مجنونا هذا كله لا يرضي الله كثره الحلب لا حلب كثيره حتى وإن كان الناس لا يصدقونك إلا بلا من الله كثيرا ولو كنت صادقا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال قال صلى الله عليه وسلم الحالف منفقة للفلعة منفقة للبركة من يعني انت تحل كثير ببقى كثير ببقى كثير ببقى كثير ببقى منحقة من بركة يعني وإن كثيرا إلا أن البركة منزوعة من مالك وتجارتك لأنك اتخذت يمين الله تبارك وتعالى على الكبد والظن والعباد والجال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على مال امرئ من حلف على مال مرئ بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان هل تأذر غضبان غضبان عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قصط اعمال امرئ مسلم بيمينه فقد اوذب الله له النار وحرم عليه الجنه فبالنبي محمد هناك اللي يقطع مال اخوه بيمين كاذب اوذب الله له النار وحرم عليه الجنه فقال وان كان شيئا يسيرا لرسول الله قال وان كان قضيبا من اراك حتى لو حطت فيها والنبي صلى الله عليه وسلم إن التجار هم التجار بس مش كل التجار ما هو نقول ان بربك التاجر التاجر في في ذم عرش الرحمن يوم القيامه يبقى مين التاجر الفاذر اللي بيحب المحتسب ومين اللي في ظل عرش الرحمن التاجر الصدوق نتمنى الله ان يرضى كنا النبي محمد قال إن التجار هم التجار فقال رجل يا رسول الله ألنت قد أحل الله الضيعة وحرم الرباة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لكنهم يحلفون فيعسمون ويحدثون فيكببون مشكلة منهم ايه بيحلفوا كثير ويوما كددين ويتكلموا كثير ويوما كددين يبقى وقف قدام المسجد يقول لك وذوك وديني ده يا راجل من له فيها حاجة يا نفاق يا نفاق بطاق الله طيب وبعدين لما هو لك فيها حاجة شغل واب من الله شغل واب من كلام لا يصدق لما تحب تجد حتى اكذب وثوي والكذب كله حرام لما يقول لك وصاحب هو، وعزة الله والله العظيم اني خطران فيه اني ما فيقلي فيها حاجة هذا كله كذب يا عباد الله انه اليمين الغموس. واليمين الغموش من أكبر الكبائر كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله واليمين الغموش واليمين الغموش والذي يقنص صاحبه في جهنم لأنه يمين كاثب فلا تذبوا وعليكم أن تذبقوا في ذلك الذكرى لمن كان له الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة المرسلين. سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأجمعين ودعا المسألة السامنة والأخيرة أخر مسألة نتكلم فيها سنتكلم عن بعض أو عن أربعة أنواع من أنواع دموع منه نوع جائد لكن سنبين حكمة ومنها ثلاثة محرمة صلوا الحديث صلى الله عليه وسلم خلقوا لكم عاية كده من مسألة دي ونبكيكم عاية منايم لوحده الله ايه كل صحصح معانا خلي بالك معانا وين هنعمله ماذا في اي مكان نتعلم فرع الله احنا بنقعد نقول الدروس لابد بلقاش قاعد معانا اللي عصر يا الناس مشغوله يا الناس بتاكل عيش يا الناس ما بينجري انا بدي هنا 7 و واربع كان واحد بيبقى مع شوف الناس دي قد وشوف الناس دي ربنا يزيد بارك مين اللي بيبقى موجود لا مو والسياراته ويا ليو شغالهن cook الله يعينه لو ديات العيشة당 هنقول careless يعينه لو ديت مع تنكلياLED الله يعينه ما لاissant عينه لو ديت مع نفسهمNO الله يعينه نفس لعينه على العذبة لعينه على الهم يا ناعة تنكليات يا ناعة اسلام يا ناعة ناس يا ناعة تدور يلا حل ولكثة optimized إلا لله العلي العظيم خلو دلاث معاي تعالى هنا قد انا عن العبون خلد الحضرك اقسم بالله العظيم لما فيها النواحي بس في المسجد قائد يقوله لو ما لقيت حد يقوله الدار انا ربي لهم سيحافظني على عدد النار انا ربي لهم ده بنيات وخذ الله والله النفاش انت بقى العلم جالك من الخيط عندك العلم جالك من خيط عندك فرسفك نجاسك ساعتك هتقول لك انت ما بتقولش جديد والله حتى لما بتقولك لما بتسمعك جديد يكفي انك تصلي على الحبيب محمد وفي انك سوق تذكر الله وفي انك بيف على الرحمان في بيته يعني هي اعدتك على المصطبه هي اللي لك التعابي اعدتك على المصطبه هي اللي لك السوق الاسر المهم خلد لكنا اينا اربعة الواق من الواق الدين الزئد الطعفين اعزيني اردتك بيع الغرر بيع الشيء قبل ان ينقى الانسان بيع الحين حقا كلهم على سبيل التفسير الكلام تلامذتهم يتون لكن أردت أن أقول هذا النص إلى على الملأ لئن لا يعرف حكمه الناس ولكي كل من حجته على الخلق لا علم لها أن يربكنا العمل بين ناسنا في جملة الأدل خلاص في الكلام باء التعصيب اللي هو البيع بالأدل بمعنى إنه يؤدي إثنين عن خارج من إنسان بعشرة وباء بالأزل يعني ها على مراحل بخمس طوابق هذا البيع والبيع بالتأخير او هو زيادة الثمن مع الأجل اللي بيسميه الناس الودائع بالتأخير هذا البيع أذاحه جمهور العلماء وحرمه بعض العلماء بعض العلماء الحرام ما اسمهم قلة قليلة وحتى لما تقول الرأي الرافع في المسألة أنه حلال بس بشروط البعض التأثير حلال لكن بشروط اهل الثروط المخالفات اللي البيئات التي في يقع فيها الناس في هذا الظلام الشرط الأول العلم والدليل على أنه حلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلت في الأصناب فبيعوا كيفما شئتهم إذا كان يا دمبيان ودأ الصمت المختلف لأن دمش في لوت وانما سلعه بايه بالفلوس يبقى الفلوس اذن هي السلعه يبقى انا باعه وخسره البيع لكن لا نريد ان نخرج به عن الصوره الشرعيه اول من شرط من السرور الاساسيه لإباحته ان احنا نتفق فان بالك معايا ان نتفق على الثمن من اول مره ركز معايا قوي يعني بس انت أنت بكام جنيه يبقى ب مرة واحدة واحده ما ساعت بقى تقول زي ما بيعمل الناس انت هتسدد على كام شهر انت على ثاني يبقى ب 15 على سنتين يبقى ب 20 على ثلاث سنين يبقى ب لا هذا حرام لا يجوز لان الثلث عندنا او ان الجمهور عندما يتكلم عن الزواج لم يتكلموا عن هذه الصور المبتذله يسدد على سنة يسدد على سنتين يسدد على سناس يسدد على عصر هو الثمن ايه هو الثمن واحد ونستفق عليه من البيض اننا كنا هنرضو في الثمن بمجة في الثباب فهذا لا يجيب خلينا بلد جاول نقط يبقى لابد ان نستفق على الثمن من اول مرة فمحابه لا يجوز ان نتفق على انه ان تأخر في الثباب ان يزيد الثمن بعد الناس يقولك ايه انت هتزود على ثانيه يبقى ب 15 خلي بالك كل يوم تتاخرت او كل شهر تتاخرت يزيد المبلغ 10 جنيه هذا ربا هذا ربا حتى لو اتاخر حتى ولو تاخر لا يجوز ان نرفع السنة لان انت لما ترفع بعد كده مش واحد الله انت لما ترفع بعد كده بترفع على السلعه ولا على الفلوس انت بترفع على الفلوس يبقى فلوس بفلوس لانك انت اتاخرت في سداد الفلوس ولما اتاخرت في سداد الفلوس الفلوس سداد فلوس فهذا ربنا لا يجوز يبقى لابد ان نتفق على الثمن من اول مره ونربط السداد بفتره الزمنية اللي بتسدد فيه ولو تاخر في السداد ما يزودش وبعض الناس بعد كده ثمانية من ايه يقول له انت هتدفع كام اللي هي بخمتين هتبقى كان هتبقى عشرون ويبقى ثلاثين، هالفتة كان في ثلاثون ويبقوا ثلاثون بقوا ثلاثون هاكى رجوة وحرق دي المسألة الأول قد أن بعض حلال بسر بسر إن نحن نستفق على الثمن من أول نظر ولا يزيد بعض البسر ثانيا ينبطي أن نتراحم فيما بيننا وأن يرحم بعضنا بعضا وان يكون على سبيل الاستغلال يعني انت جاي لك مسنون انا جاي لك محتاج ما تستغلني في حقي لان الاستغلال حرام نهى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان النوع الثاني من انواع البيوع اللي قلنا الانواع الاربعه بيع الغرر وبيع الغرر هو كل بيع مجهول وهو حرام في على هذا اي حاجه فيها جهال وقت أن او الثمن في فيحرم ما بدي نصي على الثمن ولا بدي تحدد لي السلعه مضبوط ذلك نهى النبي عن عن بيع السمك في الايه في الماء المزرعه دي انت بيع اللي فيه طب وانا اعرف كم فيه لا نعرف انت وانت حظك انت, وحفظ. انت لا لايبه حرام لان النبي نهى عن بيع الغرب نهى عن بيع السمك في الماء ونهى عن بيع الطير في, في الهواء واي شيء مجهول غير معلوم ما لا يجوز دمعه لانه من الضرر لذلك حتى الحاجات اللي بنبيعها للابطال اللي يقف البغت والايام من, من يوم ما جئنا البغت وبخته ميقفش يجيء البغت وانت وحظك ممكن تلاقي في البحث بنيه جنيه في 2.5 بنيه تلاقي ما فيش حاجه انت ونقولك هذا كله حرام لانه بيع مجهول نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل اختصارك النوع الثالث من الانواع دي اللي, اللي احنا قلنا بنقول لهم الاربعه النوع الثالث انتبهوا معايا لان ده مهم جدا جدا جدا جدا جدا وحطيه هو يكسر بين اكثر الناس وهو حرام ركز معايا بعض الناس ما بيبقى السادر ما هوش السادر امال ايه معاه شوية سلوه معاه 100 ألف معاه 20 الف, الف, ألف معاه 300 ألف ولا عنده دكان ولا عنده بضايع ولا بيبيع غشلات ولا سلبات ولا بيبيعات ولا, ولا مستهيات ولا أي حاجة لأنه مش عايز يبعد نفسه ولا يبيع ولا يسرين ولا يخفر إنما عايز يبقى يقول يهمناس فلوس، انت عايز تجهز بنتك تروح كل طول عيد الفونس النادى والبتداه وغسره وكذا وكذا اما تده في النادى ب200 والبتداه ب200 والبتداه من الجيب واما كانت له نص بكتي وهجيب لك الحاجه بتاعه وبعدين تشتري وخود مقدم وبعدين بعد كده يبقى هو يروح يجيب البلعه يروح يجيب البلعه يبقى انت اشتريت منه قبل هو ما يتملك ايه قبل ما يتملك السلعه إيه باع لك عدد باع لك ما مال يملك هذا كله حرام احنا مش عايزين ناس معاها فلوس قعدت تكذب وباس كل حاجه عن المكذب والخطار لابد عندك محل لابد عندك طباع لابد مثال تكذب وتخطر هذا هو البلع الذي اباحه الله جاء سيدنا حكيم بن حيزان النبي محمد الكلام ده مهم يا اخواني خلي بالك معاي لأنك بتروح تشتري متسكلي من واحد ويقولك انا هروح اشتريه اوه المتسكلي بأنزل بخمس خمس سنة على الإقصار ويتسكلي من الورقه تسكلي بعقد الباق والشرع ويضع لك الحادث وهو لسه ما راح لا لابد يشتريها الاول قبل ما يكتب العقد معك وقبل ما تسوه اليه وقبل ما يتم الباق حل بالك لابد ثلاث شروط عشان يديه احفظ معايا كلام يربيوه اول فرق يشتري تاني حاجه يشتري من السلعه تاني حاجه يجيبها عنده في البيت يبقى التمل ثم القبض اللي هو يقضي بسلعه تمنه في السلعه وبعدين يكتبه وبعدين تقول لي ما الدليل على ذلك اسمع معايا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسب النبي ما قال؟ فقال له سيدنا حكيم ابن حزام رضي الله عنه فقال له يا رسول الله إنه يأتينا رجل فلوس عندي ما ابيعه منه بيجي للراجل عسل يستريني ما عنديه شيء سلعة عسل بأخوانه من الساح أخذوا على وبعض الناس على انت واحد انت هو هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن حتمة لحبابهم يا رسول الله الرجل بيدي يشتري من ما من يبقىك عندي أخذوا على ايدي وروحوا السواق اشترينا فقال النبي لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك لا تبع, تبع ما ليس عندك الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه يعني اللي يصير هذا من بيعه الا لما يستلمه يعني ينتهي المشتري ينتهي بيعه يروح يشتري من الشرك او من واحد الثاني ما بدي ان يستلم منك ومن يدك انت فلا تبيعه حتى تقبضه الحديث الثالث في سنة أبي داود وعند الدارة من حديث سيدنا زيد بن ثابت زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السنة حيث تبتع حتى يحوذ التشار إلى رحاله يعني الرسول بيقور مدعش الحاجة في المكان اللي انت اشتريتها منه يبقى خلاص المسألة دي عشان يصحن ده اسمع معايا اول حاجة لا بد تشتري السلعة وتملك ثاني صار لا بد تشتري منه ثاني صار تجيبها دين بنيلها وتجيبها عندك بدي وبعدين بعد تجيب بدي أنا دايما أقولك العين تلبي هو صفة كذا وكذا وكذا العين من الجثالة هو صفة كذا وكذا وكذا خلاص روح تري هذا على اسمي بس من انتممتش البيع الا ما تروح تشتريه وتستلمه وتتملكه وادي بقى عندك في البيع وبعدين ادي انا ايه اشتريها من الناس ان انا قبل ما تشتريه عشان تضمن نفسك ان تاخدني على عندك وتروح تشتريهالي من هناك لما تكمل الفلوس وهو تلم الفلعه فهذا حرام نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لان هذا طريق الى الربا ده طريق الى الربا يعني خلي بالك واحد معاها يقول واحد يقول حرام لا اقول لانه النهارده النهارده النهارده راح معاك مسترلك دفع الفلوس عايزين الدماغ نقول له ايه خلي بالك معايا دماغنا نقول له ايه لا تمشي الفلوس كما تدينه فلوش بتموته خلاق وهين سبتت معروفه فهذا طريق يضر الى الربا اخر نوع بعض اللي هو اسمه داع العينة العين العينة معنى اللي هما بيقولوا على في الزمن بتاعنا اسمه ايه حرق الثلع حرق الثلع يحرق الثلع الثلع واحد محتاج خمتين جنيه هن يديد الصورة كده بمزانة بخال واقعاني محتاج خمتين جنيه وبعدين بدل ما يروح يشوف عالم مع ان هذا اي عن هندس من الربع لان المراد يروح بيقول انا استعرب ما بهمنوش خلاص اعلم قدره انما الثاني كأنه ينكر على الله حتى دماغه ان يضحك على مين على ربنا في خلط عاد لا تخنضم ليه يروح لواحد لي بتاع التلجات او الغسالات يقول له ايه انا عايز منك تماده ب1000 جنيه نقولك تماده ب1000 جنيه السلعه مكانها دينا هي ماشي خلاص التماده ال1000 جنيه هو ليه واقف طب تشتريها مني فارم. يبقى اشتراها من بائع بالتقسيط من بائع يرجع لبيعها له ثاني ايه يشتريها مني ايه البائع ويرجع يشتريها منه فورا ب جنيه ثاني ويبقى في النهاية الثلاغة مكان هناك مؤليكش وهو خطف سنية وهي تجدهم كام هي تجدهم اي هي حرق الثلع يقولك يا راجل وانت مفيق احرانك سربتون كيس احرانك الثلاغي احرانك لستارك وفي ناس بتحرق عربيات يقولك احرانك عربي ينزلك والله قبل منزل يتنقوني كنت كالأثن يالله يالله يالله, يالله. انا بقول ان انا كنت قدام في قريات هنا. كان عندنا واحد واثنين ثلاث وهذا انتقام الرب الاعظم من كل من اعرض عن شرع الماء ومن اعرض عن ذكري فإن لهم عيش في ايه فإن لهم عيش في ايه يالله يخلنا رجل عندنا وانا لا اقول هذا سلام كانوا اغلب الناس مرضى القلوب بيأفدوه على العربيات اللي كثرت عنده فلوة هذا حوت كبير هو كبير ماشي بالممبه حرق العربيات ذن عيال بنول كذا وكذا لدرجه ان الناس قد صنعوا طريقه وفعلوا مثل ما زعل بسبب انهم راوا ان المال قد كثر وفي سرعة رهيبه وسكره زمنيه وضيقه صار يمد يده للناس صار مبيونا لكل العباد خسر السيارات وخسر البيار وخسر الامارات وخسر السباة وخسر الاموال وصار مبيونا لكل الناس بل مطالب بأحكام في القضاء وهذا انتقام الله من كل من اعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر من الربا أن أثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أميه إلى فلك أي واحد يكثر من الربا ربنا هيخرب ديته بالمعنى البلد كذا قال أي واحد هيعاه هو حتى الله يبتر من الربا يبتر من الحرام ربنا هيمتقل منه لأنه يحارب الله فيا الله قبل أن أنزل من على هذا المنبر قلوا من الحلال أولى لكم فلقمة الحلال طيبة نقمة الحلال حميئة مباركة انت عارف انت لما تجيب رجيب حاف وشوية ملح لتقلهم انت, انت حافظ من رجيب دهت حلال هتحف بالبعادة رهيبة لكن اذا كنت تعلم ان هذا الرجيب الذي تاكله ان ما هو من دم اخيه ومن دمجاره ومن دمجاره ومن دمجاره ان الظالم لا ترد ظلمه نجعوا بفزاده نجعوا بغضب الله عليه نخاف من لقاء الله لانه يعلم الملكين انه ان لقي الله فان الله تنتقم منه ولذلك يكره لقاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم وقال من احب لقاء الله احب له لقاك ومن كره لقاء الله كره الله لقاك اللهم قدم لك اللهم تشهد اللهم الله الله اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واقرا سنئ في امرنا وقد تاخذ وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم ارفع نكتك وغضبك عنا اللهم ارفع نكتك وغضبك عنا اللهم انك متك وغضبك عنا اللهم لا تعننا بذنوبنا ولا تعننا بسيئاتنا ولا تعننا بجهلنا ولا تعننا بتكبرنا وعلينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهد نساءنا واهد ابناءنا واهد بناتنا واهد سيوخنا واهد كل من قال لا اله الا الله اللهم انفعنا بهذا لانه الدنيا والاخره وهم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انهم دعنا من الذين يقولون سمعنا واطعنا اللهم دعنا من الذين يقولون سمعنا واطعنا انهم دعنا من يقولون من يقولون المسلمين انهم ظاهر بناد المسلمين من اليهود اللهم ظاهر بلاد المسلمين من اليهود انهم ظاهر العراق من اليهود طهر العراق من الخانات والمغررين اللهم طهر فلسطين من اليهود وطهرها من الخانات والمجرمين اللهم طهر اذهان السلام من اليهود وطهرها من الخانات والمجرمين اللهم ول علينا سيارنا ولا تولي علينا ضيرنا ينتقم من كل من ظلم امه نبيه محمد يصل الله على النبي محمد واسلم السلام